المهاجرين والأنصار وأصلح بين الأوس والخزرج وعقد بعض العقود وعامل المنافقين معاملة خاصة وفي كل هذه المدة لم يكن الله سبحانه وتعالى قد فرض الجهاد على المؤمنين عند ذلك فرض الجهاد قال المصنف رحمه الله علم مما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على الدخول في الدين بل كان الأمر قاصرا على التبشير والإنذار الأمر متعلق بماذا بالتبشير للمؤمنين التبشير هو الخبر الجيد الإخبار بخير والإنذار هو الإخبار بشر لكي يحضره الناس فكان النبي يبشرهم بالجنة ويحذرهم من النار وكان الأمر مقتصرا على ذلك <تصفيق> <تصفيق> نعم خاصرا لا يعني مكتفيا واقفا عند هذا لا يزيد ثم انتقل ومن ما يدل على ذلك قول الله تعالى في ايات مختلفة هذا المعنى منه قول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يعني اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم كما صبر الرسل الآخرون كما صبر اولو العزم ولا تستعجل لهم يعني لا تكن مستعجلا وكان كثيرا نعم لا تستعجل بالقتال لا تستعجل بالدعاء عليهم اصبر كما صبروا من قبل ولا تستعجل والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان يقص الله سبحانه وعليه أنباء إخوته من الكثيرا ما كان الله سبحانه يقص قصص أنباء إخوانه من الملسلين قبله ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يثبت به قلبه ولما ازداد طغيان أهل مكة ألجأوه إلى الخروج من داره بعد أن ائتمروا على قتله رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل ثلاثة عشرة سنة لم يقاتل في مكة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي في المدينة سنة لم يقاتل أحدا أيضا ولم يدخل أحدا الإسلام بالقوة لم يخوفه ولم يلزمه بالدخول في الإسلام ظل على ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشرة سنة قال المصنف لما ازداد طغيان أهل مكة طغيانهم يعني ظلمهم لما زاد ظلمهم على النبي صلى الله عليه وسلم ألجأوه إلى الخروج من ذلك ألجأوه اضطروه إلى ذلك فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج ولم يكن مريدا له من قبل ارجاءوه إلى الخروج من ذلك بعد أن اتمروا على قتله تمروا يعني بعدما اتفقوا نووا بعدما نووا ذلك ولا ايه تمروا على قتله صلى الله عليه وسلم فكانوا هم البادئين بالعداء على المسلمين هم الذين بدأوا بالعدوان حيث أخرجوهم من ديالهم بغير حق فبعد الهجرة أدن الله سبحانه للمهاجرين بقتال مشركي قريش بعد ذلك أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال وانظر إلى, إلى, إلى آية الإذن قال سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للمسلمين الذين قوتلوا من قبل فهمنا الذين قوتلوا وظلموا من قبل أذن الله لهم بالقتال بسبب أن يدفعوا وأن يردوا الظلم عن أنفسهم لكي يردوا الظلم عن نفوتهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني بسبب أنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير والله سبحانه قادر أن ينصرهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أخرجهم قومهم من ديارهم بدون وجه، بدون حق، إلا أن يقولوا ربنا الله لم يخرجوا إلا بسبب أنهم آمنوا وأنهم وحدوا الله سبحانه. ثم أمرهم الله سبحانه بذلك بعد بعد ذلك بقوله وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا لا تظلموا إن الله لا يحب المعتدين لا يحب الظالمين لا تعتدوا لا تظلموا يعني إذا حدث قتال بين المسلمين وبين غيرهم فإن فإن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا المشركين المقاتلين فلا يقطعوا شجره ولا يقتلوا مرأة لم تقاتل ولا يقتلوا شيخا كبير السن لم يقاتل قاتلوا من يقاتلكم طيب هناك مشركون اخرون لم يقاتلوا فان لا نظلمهم ولا نقاتلهم بدون ان يبداونا بشيء قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الذين يقاتلون ولا تعتدوا ولا تظلموا ولا تظلمون ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم اين وجدتم هؤلاء الاعداء المقاتلين لكم اقتلوهم اينما وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كما أخرجوكم أخرجوهم والفتنة أشد من القتل الفتنة يقولون هل تريد إخراجنا من البيت الحرام قد أخرجتمون من قبل فهمنا؟ ثم يقول الله تعالى والفتنة قال العلماء الفتنة هي الشرك قالوا والفتنة أشد من القتل الشرك أشده ذنبا وأشد عقوبة من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه لا تقاتلوهم عند المسجد حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم عند المسجد فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا إذا انتهوا عن القتال واستسلموا لكم فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة نحن قلنا الفتنه هي هي الشرك قاتلوهم حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله يكون الدين خالصا لله وحده فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إن انتهوا فكفوا عنهم ولا عدوان إلا على من يظلم من بدأ بظلم بدأناه بقتال مجهة ثانية فلا عذوان إلا على الظالمين ولاحظ الفرق بين هذه الآيات هنا في سورة البقرة والآيات قبلها في سورة الحج في سورة الحج ما كان ما كان الجهاد على سبيل الوجوب بل كان على سبيل الاستحباب قال الله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون أذن لهم يعني قد أذن الله لهم بالقتال وسمح لهم فهمنا ولم ياملهم بخلاف الذين ذكروا بعد ذلك قال الله وقاتلوهم بالأمر بصيغة الأمر وبذلك لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض إلا لقريش دون سائل العرب وبهذا السبب لأن الله قال ماذا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقال الله تعالى ماذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا قال أيضا <تصفيق> وأخرجهم من حيث أخرجكم. فالكلام كل الكلام كان موجها لأهل مكة. الذين كان محولا لأهل مكة. الذين ظلموا والذين قاتلو. في هذا الوقت. قال وبذلك. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض إلا لقريش دون سائر العرب فقط يواجه قريشا وحدها ليس جميع العرب أخرجوكم من مكة أو من ديار من مكة من مكة كما أخرجوكم من مكة أخرجوهم وقد, وقد جاء في نهاية بعد فتح مكة جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك لا يدخل مشرك مكة بعد هذا العام ولا يحج إلى البيت وألا يطوف بالبيت عريان هذا في الحجة التي حجها أبو بكر رضي الله عنه وسيأتي ذكرها <تصفيق> لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض إلا لكريش وحدها دون سائر العرب فلما تمالأ على المسلمين غير أهل مكة تمالأوا يعني اجتمعوا واقتمروا بينهم اتفقوا من مشرك العرب واتحدوا عليهم مع الأعداء أمر الله بقتال المشركين كافة قال الله سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قاتلوهم جميعا كما أنهم جميعا يقاتلونكم في البداية كان القتال ضد قريش لأنها هي التي بدأ النبي بقتاله طيب ولكن نرى مثلا في غزوة الأحزاب اجتمعت غطفان واجتمعت هوازن واجتمعت الطائف واجتمعت فمن الاحابيش ووافقهم اليهود إذا الكفار اجتمعوا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كافة جميعا كما يقاتلونكم جميعا وبذلك صار الجهاد عاما لكل من ليس له كتاب من الوثنيين ليس له كتاب يعني ليس له كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وربما قصد ليس له كتاب يعني اليهود والنصارى غير اليهود والنصارى وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يصدق هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم أملت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ان محمد رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله امرتوا ان تقاتلوا الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالنبي مامور بقتال المشركين الى متى الى ان يسلموا فاذا قالوا هذه الكلمه واقروا بها وشهدوا عصموا مني دماءهم فإنهم يحفظون دماءهم وأموالهم انتبه إلا بحق الإسلام إلا بحق الإسلام يعني إلا إذا خالفوا مسألة من مسائل الشريعة التي تقتضي القتل أو أخذ المال أو غل ذلك وحسابهم على الله طيب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذا القول يحفظ به ماذا يحفظ له نفسه دمه ماله أهله يحفظون بهذا القول. فإنه طيب هذا من أول الأمر يعني رجل مشرك دمه وماله وهذا غير معصوم فأسلم فأصبح دمه وماله وأهله معصوم أصبحوا معصومين فإنه طيب ثم بعد ذلك خالف حقها خالف حق الكلمة بأن اجتد مرة ثانية أو أن وقع في الزنا وهو محصن أو أن فعل شيئا يستوجب القتل قتل إنسانا عمدا فعند ذلك يحل دمه ولكن لا إله إلا الله تحرم الدم قال النبي إلا بحق الإسلام يستثن من ذلك المسائل التي أقرها الإسلام مثل, مثل قتل النفس ومثل الغدة ومثل الحاكم الثاني ومثله مسائل مختلفة يكون القتل فيها واجبا فان الخوارج الذين يخرجون اذا قبض عليهم وكانوا قد اذوا الناس بقتل وما يشبه حقه القتل الشخص الذي وقع في الزنا وهو محصن حقه القتل الشخص الذي يحكم البلاد اميرا ثم خرج واحد يجمع الناس حوله للإمارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا الثاني هذا الثاني الذي جاء وفرق الناس فاقتلوه فهمنا فهذه مواضع يجوز القتل فيها منها جدا منها قاتل النفس وهكذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تقول ولكنه ربما يسلم بلسانه ولكن في قلبه شيء من النفاق في قلبه كذا وكذا حسابهم عند الله هؤلاء المنافقون ليس حسابهم في الدنيا ولما وجد المسلمون من اليهود خيانة للعهود حيث إنهم ساعدوا المشركين في حروبهم أمر الله بقتالهم قال الله سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إذا خفت من قوم خيانة إذا خفت أنهم يخونوك فانبذ إليهم على سواء يعني فاعلمهم أن العهد الذي بيننا قد انتهى فهمنا والأمر بيننا الآن سواء ليس عندنا عهد كما كان الحال من قوم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين الله سبحانه لا يحب الخائنين الذين يخونون وقتالهم واجب حتى يدينوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم فإن قتال هؤلاء المشركين صار واجبا حتى متى متى يجب؟ قالوا يجب قتال المشركين مطلقا نعم, نعم كيف الى ان يسلموا او يدفعوا الجزيه يعطوا جزيه عنيت ومهم صاغرون هم صاغرون يعني هم صغار الاذلاء ليس لهم قيمه ليس لهم كبر ليس لهم منزله وهم صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم وقد صار قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعداء على المبادئ الأهدية طيب كان هذا القتال بهذه القواعد أولا اعتبار مشرك كريش محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان فصار للمسلمين قتالهم ومصادرة تجارتهم حتى يأذن الله بفتح مكان أو تعقد هدنة وقتية بين الطرفين المشركون من كريش جميعا محاربون لماذا؟ لأنهم هم الذين بدأوا بالعدوان فصار يجوز للمسلمين قتالهم قتال المسلمين لهم جائز مطلقا ومصادرة تجاراتهم مصادرة يعني أخذ تجاراتهم التي تمر أمام المدينة حتى يأذن الله بفتح مكة أو تكون هناك هدنة وقتية بين الطرفين وقتية يعني لوقت معين ثانيا متى رؤية من اليهود خيانة وتحيز للم... خي... متى رؤية منهم خيانة وتحيز للمشركين قوتلوا حتى يؤمن جانبهم بالنفي أو القتل إذا كان اليهود قد ظهرت منهم خيانة فإن ماذا نفعل نقاتلهم قوتى رؤيا؟ نعم إذا رؤي منهم خيانة وتحيز تحيز يعني ميل والضمام للمشركين عند ذلك يقاتلون حتى يؤمن جانبهم بالنفي أو بالقتل ثالثا متى تعدت قبيلة من العرب على المسلمين أو ساعدت قريشا قتلت حتى تدين بالإسلام إذا, كانت إذا كان هناك قرية آل قرية اتفقوا على على عدم الإسلام فهمنا اتفقوا على هذا أو هم ساعدوا عند ذلك يقاتلون حتى يؤمن جانبهم حتى يدينوا بالإسلام أو نطمئنوا مجاناً ثالثا ما تعد كل هذا كل من بدأ بعداوة من أهل الكتاب والنصارى قتل حتى يزعنا بالإسلام يزعني يعني يطيع ويذل. نعم من بدأ بدأ يعني هو يبدع وهم يبدعون يقاتل حتى يزعنا حتى يذل ويطيع للإسلام أو يعطي الجزية عن يد وموصافر أو يدفع الجزية. وهو ذليل خامسا كل من أسلم فقد عصم دمه وماله إلا بحقه والإسلام يقطع ما حدث قبله وقد أنزل الله في القرآن الكريم كثيرا من الآيات تحريضا تشجيعا على الإقدام في قتال الأعداء وتبعيدا عن الفرار من الزحف فقال الله سبحانه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يشرون من اشترى يشترين وهنا المقصود ماذا؟ المقصود يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فَسَوْفَ نؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا من قاتل في سبيل الله فقتل يعني المشركين فهمنا؟ عفواً فيقتله يقتله هو شهيدا أو يغلب أو يفوز على المشركين فالله بكل حال كتب له الأجر العظيم الأجر العظيم سبقه فيقتل سبقه لأن أجره أجره أجر الشهيد نعم لأن الإنسان إذا ذهب إلى الكتال لماذا يحدث إما أن يموت أو إما أن يقاتل إلى النهاية يقتصر فإذا مات فهو شهيد وإذا بقي فالله سبحانه ويعطيه أجرا عظيما وقال الله تعالى في النهي عن الغروب من القتال قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إذا قابلتم الكافرين زحفا يعني في وقت القتال تزحفون امامهم الزحف في الأصل هو المشي على البطن تعرف الطفل الصغير او في الجيش والشرطه ومثل هذا اذا مشى على بطنه هذا يسمى زحف والحيوانات التي تمشي على البطن مثل السلحفاه مثل التمساح مثل هذا اسمها زاحف هذا اصل في الفعل زحف واذا نظرت الى الجيش من بعيد الى الجيش من بعيد تراه مثل السجاده على الارض وهو يمشي يرتفع ويسقط بحسب الطريق فن فهذا هو إذا زحفتم إليهم يعني مشيتم هكذا هذه صورتكم فلا تولوهم الأدبار لا تهربوا ومن يولهم يومئذ ظهره من يعطي للمشركين ظهره في هذا اليوم إلا متحيزا لقتال إلا متحجفا لقتال متحجفا لقتال يعني خطة لا يجوز للمسلم أن يعطي ظهره للمشركين في يوم القتال إلا استثنى الله تعالى ماذا؟ إلا خطة يعني هو يعطي ظهره ويهرب لكي يأتوا خلفه فيخرج عليه المسلمون من كل جهة يعني فكرة أو متحيزا إلى ثئة متحيزا منضما إلى جماعة رجل يقاتل مع أصحابه فقتلوا جميعا وبقي هو وحده. فهو ينتقل إلى جماعة أخرى عند ذلك نقول لا بأس بهذا الانتقال وهذا معنى قوله أو متحيزا إلى فئة فقد بيأ بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هذا الذي يفعل هذا ويهنبه من, من, من القتال الجهاد في سبيل الله من فعل وهرب فما عقوبته ما نتيجته مأواه جهنم فهمنا ليس فقط هذا نعم طبعا التولي يوم الزحف من الكبائر ما و وجنه وبئس المصير وفوق ذلك يبوء بغضب من الله يعني يرجع عليه غضب من الله سبحانه يعني فقط في وقت الحرب مقصود؟ لا يجوز الهدوء العلوب وقت الحرب نعم بدون القتال بدات بدأ المسلمون يفكرون في هذه المسألة وبدأ ذلك بسرية لحمزة بن عبد المطلب رضي عنه. قال المصنف كانت عادة كوريشن أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتبتاع في العادة كانت كوريشن تذهب بتجارة لها إلى الشام في كل سنة تبيع وتبتاع. ويسمى الركب السائر بالتجاره عيرا هذا ليس فقط في هذه التجارة عموما الجمل الذي يحمل التجارة يسمى بالعير وكان يسير معها لحراستها كثير من أشراف القوم وسراتهم سرات القوم وأشراف القوم بنفس المعنى لا سراط القوم رجل من سراط القوم يعني من كبارهم من مجاهديهم. ولا بد لوصولهم إلى الشام من المرور على دار الهجرة، لكي يصلوا إلى الشام لا بد أن يمروا بماذا؟ أن يمروا بالمدينة. هي في طريقهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصادر تجارتهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم. أن يصادروا تجارتهم أن يأخذ مالهم أن يأخذ هذه التجارة ليكون في ذلك عقاب لمشرك مكة حتى تضعف قوتهم المالية هذا فيه عقوبة لأهل مكة وتضعف قوتهم المالية يضعف الاقتصاد عندهم فيكون ذلك أدعى لخذلانهم في ميدان القتال. الذي لا بد أن يكون يكون هذا أولى لخزانهم لضعفهم وخسارتهم في ميدان القتال الذي لا بد أنه سيكون في يوم من الأيام لأن قريش لم تكن لتسكت عن من سفها أحلامهم قريش لم تسكت عن الذي كان يقلل من عقولهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وعاب عبادتهم خصوصا وهم قدوة العرب في الدين خاصة وهم أئمة العرب وهم أهل البيت هم الذين يحفظون بيت الله الحرام والعرب تحترمهم وتعظمهم وهكذا من عادة قورش أنها تذهب إلى ماذا؟ أنها تذهب إلى الشام كل سنة فعلاً في, في الشتاء يذهبون إلى الشام وفي الصيف يذهبون إلى اليمن. كل عام وفي طريقهم من مكة إلى الشام يمرون بالمدينة قريبا منها لا يدخلون ولكن يمرون قريبا من المدينة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ تجارة أهل مكة لأنه ورد, ورد إليه وصله الخبر أن تجارة تخرج من مكة إلى الشام وأنه قد وضع فيها معظم أشراف أهل مكة في أموالهم كثير من كبار أهل مكة يضعون أموالهم فيها والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة والمهاجرون كذلك ولما تركوها خرج كل واحد منهم بنفسه احيانا بثوبه واحيانا أخذوا منه ثوبه ذو بجدين ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإذار فقط حتى الثوب أخذوه منه قالوا تترك ثوبه فأخذوه منه لكي يخرج مهاجرا طيب ماذا يفعلون ببيته كانوا يسرقونه، يأخذون هذا البيت يبيعونه أبو جهل أخذ بيوت بعض المسلمين وغيرهم من كباره كانوا يأخذون بيوت أقاربهم بما فيها فإن له تجارة له أرض له مزرعة أو له شيء يأخذونه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب كريشا وأن يعاملها بمثل ما عاملت وأن يعوض المسلمين شيئا عما تركوه هناك فهمنا؟ فأراد النبي الخروج إلى هذه التجارة لكي يأخذها فهمنا؟ وهذا فيه إضعاف لقوة قريش المالية هذا يضعفهم من جهة القوة المالية لأن الاقتصاد سيضعف أموالهم تذهب ومن جهة أخرى يضعفهم معنويا أيضا لأن العرب إذا سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ تجارة كليش فإن هذا سيقلل من قيمة كليش بين العرب. ممكن نقول نقول يعني يروض نعم هو ليس حقه هذا بعض حقه وإلا فحقوقه كثيرة يعني هذه التجارة هل تساوي بيوتهم وأموالهم وآلهم الذين تركهم لا تساوي. بل هذا شيء من حقهم ولكن هذا كان فيه إظهار لقوة المسلمين أيضا هذا بداية القتال وفيه إظهار لدرجتهم وقوتهم أصبحت لهم دولة وأصبحوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم وفي شهر رمضان أرسل من هذه السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين رجلا من المهاجرين وعقد لهم لواء أبيض اللواء, اللواء هو جاية ربط لهم لواء كان لونه أبيض حمله أبو مرثل حليف حمزة حمله أحد أصدقاء حمزة كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله حامل اللواء ليعترض عيلا لقريش آيبة من الشام فيها أبو جهل وثلاثمائة من أصحابه المشركين في شهر رمضان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع. هجرة النبي من مكة إلى المدينة كانت في شهر الربيع فبعض أهل التاريخ عد هذه السنة عد السنة هذه فقال هي السنة الأولى عدها من أول الأمر وبعضهم لم يعدها وبدأ العدد من السنة التي بعدها من المحرم من شهر المحرم بدأ العدد فهمنا؟ فلهذا تجد احيانا بعض اختلاف في في تاريخ الغزوات يقولون غزوة بدل كانت في السنة الأولى أو كانت في السنة الثانية كانت في السنة الأولى عندما عندما عندما لم يحسب من شهر الربيع الأول إلى آخر العام وكانت في السنة الثانية عند من حسب هذه السنة فقال هذه سنة ثانية هذا هذا وجه الاختلاف أن هناك من من اهل التاريخ من لم يعد السنة الأولى التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومنهم من عدها في شهر رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المنطلب أميغا على سرية نقول سرية للجماعة التي تخرج من المسلمين وليس معهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يذهبون لشيء هل السرية تخرج للقتال الله أعلم قد تكون خارجة لقتال وقد تكون لجمع المعلومات وقد تكون لتهديد بعض العرب لأسباب مختلفة السرية لا يلزم أنها تذهب للقتال فقط والسرية تكون من ثلاثة أشخاص أربعة فهمنا إلى أربعمائة ولا يكون معهم النبي صلى الله عليه وسلم يرسله النبي لسبب فيذهبون إلى هذه المهمة يفعلونها ثم يعودون أرسل النبي سرية وجعل عليها حمزة بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا وعقد لهم لواء هذا من المعلوم في الحرب أنه يكون مع كل جماعة يحملون يحملونها يجتمعون حولها نعم فاللواء كان يحمله أبو مرسل صديق لحمزة حليف له ليعترض أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض الكريش تمشي في تجارتها والمسلمون يعترضونها يعني يدخلون في عرض الطريق فيمنعونها وكانت هذه التجارة قادمة من الشام ليست ذاهبة كانت راجعة آيبة يعني راجعة من الشام وفيها أبو جهل وثلاثمائة من أصحابه المشركين فصار حمزة رضي الله عنه حتى وصل إلى ساحل البحر صار حمزة واستمج في سيره حتى وصل الى شاطئ البحر البحر الأحمر ولم يجد ذهب لقتال المشركين حتى قابلهم قابل حمزة من؟ قابل حمزة المشركين في مكان اسمه العيص من ناحية العيص فصادف العيغة هناك صادفها يعني يعني وافقها قابلها هناك في الوقت فهمنا وتجهز لقتالهم مع, مع حمزة رضي الله عنه كم حمزة ورجاله ثلاثون ثلاثون رجلا حمزة ومن معه ثلاثون والمشركون قريب من ثلاثمئة فهمنا أو هم ثلاثمئة ولكن هناك فرق المشركون ليسوا في بلادهم بخلاف حالهم الأولى فإن هذه واحدة ثانيا المشركون لم يكونوا مستعدين لفتال هم معهم سيوفهم نعم يحرصون بها تجارتهم وليس معهم أدوات الحرب ثالثا المسلمون يفاجئونهم فجأة وهم ليسوا مستعدين رابعا الله يؤيد المسلمين وينصرهم خامسا المشركون معهم ما يخوفهم ما يثقلهم معهم تجارة معهم أموال وإذا كان معهم المال هو ماذا هو مشغول بين قتال وبين أن يحفظ مالهم فهنا فكان معهم ما يشغلهم فالقوة كانت للمسلمين مع كل عددهم ولكن لما تصاف المسلمون والمشركين للقتال تصافوا يعني وقفوا صفا والمشركون وقفوا صفا للقتال لما تصافوا للقتال حجز بين الفريقين رجل اسمه مجدي بن عمر الجهني رجل من اهل هذا المكاش امير على قومه هو امير على قومه لما وجد الناس قد اجتمعوا وان القتال سيبدأ ما اراد ان يبدأ القتال في مكانه في حيه فوقف بين الفريقين ومنعهما من الكتاب فأطاعوا وانصرفوا أطاعوا بذلك وذهبوا فهمنا والنبي صلى الله عليه وسلم شكر مجديا على هذا بعد ذلك لأن النبي لاحظ كل عدد المسلمين نعم هناك ما يقوي جهتهم ولكن شكر النبي مجديا على هذا العمل لما كان من كل عدد المسلمين وكثرة عدوه وهذه السرية كانت مشهورة في كتب السيرة بسرية سيف البحر بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية ثانيه عليها عبيدة بن الحارث رضي الله عنه بعد ذلك بشهر يعني في رمضان كان حمزة رضي الله عنه في شوال أرسل النبي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عبد مناف عبيدة بن الحالث هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في السرية الأولى أرسل عمه أميرا وفي الثانية أرسل ابن عمه في ثمانين راكبا كان عدد السرية أكبر كانوا ثمانين من المهاجرين جميعا وعقد له لواء أبيض حمله مصطح بن أثافة ليعترض عيلا لقريش فيها مئتا رجل فوافوا العيله ووافوا يعني قابلوها ذهب المسلمون وقابلوا هؤلاء المشركين في مكان اسمه بطن رابغ فكان بينهما الرمي بالنبل كان بين المسلمين والمشركين ماذا رمي بالنبل من بعيد ولكن انهزم المشركون وهربوا لأنهم كما قلنا ليسوا في بلادهم ولا يعرفون ماذا أعد لهم المسلمون ربما نظر المشركون إلى عدد المسلمين فوجدوه قليلا فاغتروا كما حدث في بدل فتقدموا لقتالهم فخرج عليهم الجيش من اليمين والشمال مثلا هم لا يدرون ظنوه كمينا الكمين هو ماذا هو الخطة هو, هو يتقدم فريق صغير من المسلمين للقتال فيرى المشركون أن العدد قليل فيتشجعون فيهرب فريق المسلمين فيتبعهم المشركون سعداء بهذا فإذا بالمسلمين قد رتبوا لهم خطة وإذا بجيش المسلمين من اليمين ومن الشمال ينتظر خلف الجبال فإذا دخل المشركون إلى أرض المعركة خرج عليهم المقاتلون من كل جهة. هذا يسمى كمينا، يسمى خطة في الحرب. خاف خشي المشركون أن يكون هذا خطة للمسلمين، أن يكون هذا خطة لهم، فانهزموا وهربوا. خاف المشركون أن يكون للمسلمين كمينا. فانهزموا ولم يدفعهم المسلمون لم يذهب المسلمون خلفهم. وفضل من المشركين إلى المسلمين المقداد بن الأسود رضي الله عنه وعطبة بن غزوان وكانا قد أسلم وخرجا ليلحقا بالمسلمين وعند ذلك هرب من المشركين رجلان كانا مسلمين ولكنهم كانوا مستتلين في مكة وخرجوا مع أهل مكة للتجارة عاد عاد يعني خروجا ولما حدث هذا وجدوا فرصة لكي يتركوا أهل مكة ويذهبوا إلى المسلمين فهربوا من من من قافلة أهل مكة وذهبوا إلى المسلمين وأعلنوا إسلامهما وفي هذه السنة توفي من المهاجلين عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع وكان ممن رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي رضي الله عنه في هذه السنة أسلم قديما وهاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشاء الأولى والثانية ولما دفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرش قبره بالماء أمر أن يوضع على قبره شيء من الماء، ووضع على قبره حجرا ووضع حجرا على قبر النبي صلى الله عليه وعلى قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وقال: قال النبي أتعلم به قبر أخي، يعني هذا الحجر علامة يدل على قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي. ومن مات من أهلنا فإننا ندفنه قريبا منه ليكون بجانبه وهذا كان القصد من وضع الأحجار على المقابل هذا هو المقصود من وضع الحجر على القبر أن يعلم أن هنا قبر لا ما يقصده أهل العصور الأخيرة من تشييد الهياكل على القبور هذا هو الذي كان مقصودا من الحجر عند القبر لكي يعرف هنا قبر وكل إنسان من الحجر الذي وضعه يعرف هذا قبر فلان ليس كما يفعل الناس اليوم يبنون على الكبول بنايات ويلونونها ويكتبون عليها قبر فلان ابن فلان ليس هكذا لم يكن الأمر قديما بهذه الصورة وتصوير القبور بصورة ترى في عين الناظر كالأصنام هي يجملونها ويذهبون إليها تصبح هذه الصور هذه القبور بالنسبة للناس مثل الصنم عندما من يعبده ورأينا من يعبد الكبور ايضا ليأتي أقارب الميت ويصنعوا عنده احتفالات كثيرة يذهبون في كل سنة في اليوم الذي مات فيه ويكون عيدا لهم يذهبون عندهم تشب قال ويصنعون عند احتفالات كثيرة عند الكبور يكون الحفل الذي يجتمع فيه الناس هذه الحفلات الكبيرة تشبه ما كان تشبه ما كان يفعله مشرك مكة عند معابدهم هي مثل ما كان أهل مكة يفعلون عند الأماكن التي يتعبدون فيها ومن العبث فعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق لأمور الآخرة ليس من الحكمة أن نفعل شيئا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم فهل بنى النبي قبرا بهذه الطريقة لم يبني ولهذا ينبغي أن لا نبني كذلك فهذا عثمان بن مبعون رضي الله عنه ومات من الأنصار, من الأنصار أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وهو أحد النقباء الاثنى عشر عرفنا أنه في باعة العقبة الثانية بايع النبي صلى الله عليه وسلم الاثنى عشر رجلان وجعلهم مسؤولين عن قوم كل واحد هو نقيب عن قومه هو مسؤول عنهم فمات واحد من النقباء الاثنى عشر وهو أسعد ابن زرارة رضي الله عنه كان نقيب بن النجار، ولما مات اختار النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للنقابة عليه، لأن ابن أخت القوم منهم. هذا كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر النبي ومات أسعده رضي الله عنه لم يضع النبي شخصا في مكانه، بل كان النبي بنفسه هو في مكانه. لماذا؟ لماذا؟ قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من بني النجار أخواله منهم عرفنا أن إبراهي أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في طريقه في طريق العودة من المدينة كان في زيارة كان في تجارة ثم نزل يزور اخواله فلو كنا هنا طيب مات أسعد بن زرارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا على القوم من بعده ومات أيضا في هذه السنة هنا قال لي ان ابن أخت القوم منهم ابن أخت القوم هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس ابن أختهم شقيقه ولكن هو منهم ومات أيضاً البراء بن معلول رضي الله عنه وهو أحد النقباء أيضاً وهو الذي كان يتكلم عند القوم في العقبة الثانية وهو الذي تقدم وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من كل القوم في بيعة العقبة الثانية. هذا في في المدينة مات من مات عثمان بن مظعون أخ النبي صلى الله عليه وسلم ومات أسعد بن زلالة ومات البراء بن معرور من المسلمين ومات من مشرك مكة في هذه السنة الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة أحد كبار أهل مكة وهو أبو خالد بن الوليد لما احتضر لما جاءه الموت جزع يعني قل صبره فقال له أبو جهل ما جزعك يا عمي لماذا تجدع لماذا أنت حزينه لماذا تخاف فقال والله ما بي من جزع من الموت أنا لست خائفا من الموت ولكني أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة بمكة أنا أخاف أن يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم في مكة فقال أبو سفيان لا تخاف إني ضامن ألا يظهر يعني لا تخش شيئا هذا الكلام من أبي جالي للوليد فأنا أكون من بعدي وأنا أمنع هذا الدين أنا ضامن لك أن لا يظهر وفيها أيضا مات العاص بن وائل السهمي العاص هو عمرو بن العاص مات في هذه السنة وقد كفى الله المؤمنين شر هذين الشقيين كفى الله المؤمنين شر هذين الخبيثين هذا الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل فهمنا هذا ملخص أحداث السنة الأولى نقف باذن الله تعالى عنده وننتقل ان شاء الله تعالى في في الدرس القادم الى احداث السنه الثانيه من الهجره جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته